ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتموا أمر ربكم وَالْقَلَلَ وَحَوَى وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيَّ قَالَ ابْنُ أُمٍّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بها لعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين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 سار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيا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 أنت غلينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا دنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من شاء